الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك في يوم الدين وَلَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَضَرَبُوا بِأَمْثَالِهِمْ مَثَلَ الَّذِي يُوقِدُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ قل يا عبادك Oh yeah.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 The road Thank <laughs> الجميع تقدرته يوم الدين والسماوات بدر السماء سبحانه وتعالى عما mm -hmm. No, no, Oh, تسبحون الحمد ربي وقضية لهم بالحرم قضيل الحب لله